بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك لك بكرك فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسر فإذا فررت فانصر ربك فارغت